الْغَفَأْ لَهُ فِي الْيَمِّ وَلا تَخَافِي وَلا تَحْزَنِي إِنَّ رَائِدُ إِلَيْكِ وَجَاعِدُ مِنَ الْمُسْلِمِ فِرْعَوْنُ لِيَسُونَ لَهُمْ مَعْدُوهٌ وَحَزَنَا إِنْ فِي الدَّعُون وَغَمَانَ وَجُودُهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ وَقَالَتْ رَأْسُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنِي لا تقتلوه عتا أن ينفعنا أو نستخذه ولدا وهم لا يشعون وأطبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا فقُنَا عَلَ قَل بِجَِ تَفُونَ مَِمُؤِيد وَقَالَت لِأُقْتِدِ قُت فَذَفُرَ بجن جُنُ بِ وَُ ل يَشَّون وَحَوَّ عَلَِ النَّاضع مِن قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى